بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما بعد نازال الحديث في بيان الأصل الأول الذي ذكره مصنف رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة قلنا بدء كلام المصنف روعا منه في المقصود من موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم ثم دين او فصل ذلك أو تلك الصفات التي وصب الله تعالى بها نفسه كذلك على لسان نبيه الكريم قال وكل ما جاء في القرآن عرفنا المراد بالقرآن أو صحة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام قلنا تقييد الصحة هنا لرد على من قيد أن حديث الصفات اشترطوا فيها ألا تكون حادث أحد والصحيح أن كل ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حسنا لذاته حليل تثبت به الصفة كذلك القرآن كما ذكرناه لكلام الجزري رحمه الله تعالى أو صح عن المصفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول هذا الأول وجوب الإيمان التصليم به وتلقيه بالتسليم والقبول ويؤكد كمال التسليم والقبول والتلقي لترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتنفيه قلنا لعل مراد المصنف رحمه الله تعالى بالرد هو التعطيل سواء كان تعطيلا كليا أو, أو جزئيا والتأويل المراد به التحريف وهو تغيير الكلم عن مواضعه وهو أولى من قول به التأويل والتشبيه مراد به التمثيل والتعبير بالتمثيل أولى من التشبيه كما مر معنا والتمثيل وهو أشبه ما يكون به عاطف مرادف على التشبيه كان المصنف رحمه الله تعالى يرى الترادف وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله تباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقول سبحانه وتعالى والراسخون في العلم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لغا وترك التعرض لمعنى هذه من الأمور التي تقدت على مصنف رحمه الله تعالى وكثر الخوض فيها ما مراد من قدام رحمه الله تعالى وما توجيه كلامه قوله وما أشكل من ذلك ما هو نسمه موصوله مع الذي كأنه قال والذي أشكل أشكل الأمر وشكل يعني التبس فقال أشكل وشكله يعني به الهمز ودونه إذا التبس الأمر وما أشكل من ذلك من ذلك ذا اسمه شارة لمفرد وأكثر الشراح أرجعه إلى الصفات يعني وما أشكل من ذلك والتبس من الصفات الواردة في القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوابه أو ما الخبر قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى وجب سبق معنى بيان الوجوب وقوله وجب إثباته, إثباته الضمير هنا يعود إلى إلى الوارد في الكتاب والسنة من الصفات لفظا يعني دون أن يتعرض لي لمعناه وترك التعرض لمعناه التعرض كما سبق المراد به تصدي له والاعتراف بالرد والتشبيه والتنفيه كما كما سبق لمعناه أي معنى ذلك اللغ والمعنى هو ما يقصد من اللفظ أو شيء تقول مدلول اللغة أو شيء تقول مفهوم اللفظ عندنا امران الأول لفظ والثاني مدلول مدلول اللفظ هنا المصنف فرق بين الامرين فاوجب اثبات اللفظ واوجب ترك التعرض لي للمعنى اوجب ترك التعرض للمعنى فاليمان حينئذ يكون ايمانا بمجرد الالفاظ دون نظر في معانيها الإيمان حينئذ لنكون بماذا يكون بمجرد ألفاظ دون أن ندري معنى هذه الألفاظ وهذه الجملة كما ذكرت من المصنف من أشد من تقد عليه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة مع مسائل أخر ستأتي في محالها وأورثت شكالا كبيرا ماذا يعني بها المصنف وما مراده وما عقيدة قدامة رحمه الله تعالى هل هو مفوق أم لا أم عليه التفويض بشيء دون تفويض دون شيء ولذلك لابد من النظر في هذه المسألة من حيث ما ذكرناه ووجه الإشكال أن بعض الصفات قد يشكل فهمها على النظر قد للاشتباه الجزئي أو الشخصي الذي يكون بنظر إلى بعض الأشخاص ورسل متشابه المطلق هذا قد يكون ويحصل لكن ما الواجب فيه الواجب أن يثبت اللفظ والمعنى و يفوض المعنى على مراد المتكلم به وأما أن يثبت اللغض ويترك التعرض للمعنى فهذا ليس بمسلك لأهل السنة والجماعة فالواجب أن نؤمن به لغضا ومعنا لكن إذا جهل المعنى حليذ وجب الإيمان بالمعنى على مراد الله تعالى أو مراد رسول صلى الله عليه وسلم أقول إذا جهل المعنى حليذ نؤمن باللغض والمعنى معه إذا جمل المعنى وقال قائل لا أدري معنى الهرولة أشكل عليه لفظ الهرولة إثبات الهرولة حينئذ في نفسه في ذات الشخص نقول هذا بالنسبة إليك أنت وإن كان المعنى واضح لغيرك بالنسبة إليك وجب عليك إثبات اللظ والمعنى ثم تفوض المعنى على مراد الله عز وجل وأما أن يفرق بين اللظة ويترك التعرض للمعنى نقول هذا ليس بمسلك لأهل السنة وجماعة فإذا جهل المعنى نؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى يكون على مراد من تكلم به وجه الانتقاد هنا للمصنف كما ذكرنا أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى وأما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا قول أهل البدع القائمين نؤمن بألفاظ الفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها تختلف وهذا هو مذهب المفوضة وهذا غلط لأن معاني الكتاب والسنة هي المعنى العربي الذي يفهم من لسان, من لسان العرم إذن هذا وجه الخطأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى من نظر إلى هذه العبارة عبارة القدامة في اللمعة هم على قسمين في فيما كتب بعد الإمام أو بعد ابن القدامة رحمه الله تعالى نقول هؤلاء على, على قسمين الأول الأول من وقف على ظاهر العبارة ولم يتجاوزها وقف على ظاهر العبارة وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى حينئذ اللفظ من حيث هو والتركيب هذا مذهب المفوضة وليس بمذهب أهل السنة والجماعة منه من وقف مع اللفظ العبارة ولم يتجاوزها وحكموا على الجملة بأنها تفويض بأنها تفويض الثاني قسم الثاني تأول لي المصنف على وجوه مختلفة باختلاف الأنظار يعني منهم من اعتذر للمصنف وصحح العبارة ومنهم من حكم على العبارة بأنها تفويض والقسم الأول ممن وقف على ظاهر العبارة هؤلاء على نوعين منهم من نزل العبارة على المصنف وحكم عليه بأنه مفوض ومنهم من حكم على العبارة بأنها تفويض ونزه المصنف عن هذا المذهب الرديم إذن من وقف مع العبارة وحكم على العبارة بأنها مذهب المفوضة ثم هل يلزم من ذلك أن يكون بقدامة مفوض أو لا منهم من حكم بذلك ومنهم من, من فرق فالقسم الأول ممن وقف على ظاهر العبارة على نوعين منهم من حكم على اللفظ لأنه تفويق مع تبرئة المصنف من هذا المذهب ومنهم من نزل ظاهر عبارة على المصنف وحكم عليه بأنه مفوض لذلك ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إذا أن هذه الجملة هي تفوير ولكنه برع المصنف فقال رحمه الله تعالى وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الجملة وجب الإيمان به لغوا مما لوحظ في هذه العقيدة وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف إلى أن قال رحمه الله أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها يعني هذه الجملة لا ينبغي الاعتذار عن مصنف فيها من حيث التركي من حيث اللغة بل نقول هي مذهب المفوضة وجب الإيمان به لغة وترك التعرض لمعنى هذا تصريح وليس ثم ما هو أصرح في بيان مذهب المفوضة من هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولذلك حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذه الجملة هي مذهب المفوضة ثم قال والمصنف رحمه الله إمام في السنة إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة حال ذكره في فتاوى الجزء الأول صفحة 222 فكما ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى جزم بأن هذا مذهب المفوضة ولكنه برع المصنف ومنهم من؟ نزل مدلون العبارة على المصنف وحكم عليه بأنه مفوض باعتبار هذه الرسالة اللمعة وبالنظر إلى بقية كتبه ولذلك سهل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن هذه الجملة فقال مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى يعني الصفات كما سبق الرحمن العلم القدرات السواء له معنى وله كيفية حقيقة لأنه إذا أثبت المعنى فكل معنى لابد أن شيء في الواقع فإذا أثبت للسوا حينئذ لابد أن كله له كيفية فأهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية يعني التفويض أن يقول الله أعلم بالمراد بكيف السوا فعلمنا ربنا جل وعلا وأعلمنا أنه السوى ومعنى السوا واضح علو خاص لكنه لم يخبرنا كيف كيف السوا علمنا أنه قدير ويخلق وإلى آخره ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث, كل في ثلث الأخير من كل ليلة ولم يخبرن كيف ينزل وكيف يخلق كيف قدرته فمذهب السلف أنهم يفوضون في كيفية الصفة وأما المعنى فيثبت على ظاهر, ظاهر اللغة ولذلك لو قال قائد بأن السلف لا يفوضون مطلقا نقول هذا الإطلاق غلط وإنما فيه تفصيل إن كنت دعني لا يفوضون مطلقا حتى في الصفات الكيفية هذا غلط عليه بل الصواب أنهم يفوضون لكن في علم الكيفية فيقول الله أعلم بحقيقة تلك الصفة وأما المعنى فيثبت على ظاهره من لسان العرب قال الشيخ هنا مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى وقد غلط ابن في لمعة الاعتقاد وقال بالتفويض وقال بالتفويض, وقال بالتفويض إذن مذهب الشيخين الشيخ محمد مراهين الشيخ عبد الرزاق عفيفي أن هذه الجملة غلط من أصلها فالتركيب لا يمكن أن يعتذر عنه لأنه تصريح بمذهب المفوضة لأنه كما قال بعضهم ليس ثم ما يصرح به أو يبين حقيقة مذهب المفوضة أصرح من هذه العبارة لأنهم يفصلون بين اللفظ والمعنى فيثبتون الألفاظ كما هي ولكن المعاني يفوضونها قال الشيخ ولكن الحنابلة يتعصبون لي للحنابلة ولذلك يتعصب بعض المشايخ بالدفاع عن ابن قدامة ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض هكذا قال الشهدر الزاك عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتاوي في فتاو العقيدة الطبع الثاني صفحة سبعة واربعين هذا القسم الأول الذين نظروا ووقفوا على العبارة ذاتها قسم الثاني صححوا التركيب وحملوه على معنى صحيح عندهم وهؤلاء قسم على ثلاثة أقوال يعني قالوا التركيب لا بأس به وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى يمكن حمله على معنى صحيح ويمكن أن يوافق مذهب السلف ولا غبار على كلام ابن قدام رحم الله تعالى فلننظر ماذا أجاب عن هذه العبارة القول الأول قالوا أن المراد بقول المصنف وما أشكل من ذلك أي كيفية الصفات فكلام المصنف من أوله وما أشكل من ذلك هل مراده معاني الصفات أو مراده كيفية الصفات يقولنا مراده معاني الصفات حينئذ ورد الإشكال وجب إثباته لغا وترك التعرض لمعنىه وهؤلاء قالوا لا ليس مراد المصنِّي ذلك وإنما مراده وما أشكل من ذلك الذي هو كيفية الصفات الذي هو كيفية الصفات أي كيفية الصفات فلا يتعرض لمعنى الصفات أي كيفيتها قالوا ومعنى قول المصنف وجب إثباته لفظا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت معنى قول المصنف وجب إثباته لفظا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت وهذا غلط على السلف أراد أن يحمي جانب ابن قدام رحمه وتعالى من التعرض له بطعن في عقيدته فبسر كلام السلب غير مذهبهم فقول السلف أمروها كما جاءت هل فيه إثبات للفظ دون التعرض للمعنى جواب لا مراد أمروها أي الصفات كما جاءت كيف جاءت جاءت بإثباتها في الكتاب والسنة وبلفظ عربي والمدلول يفهمه السامع والمخاطف يثبته حينئذ كما هي ولا يتعرض لهذا المعنى الذي ذل عليه هذا اللفظ العربي بتأوين ولا تحريف ولا رد ولا تشبيه ولا تنفيه هذا مراد السلف أمروها كما جاء ليس في هذه الجملة أنهم يثبتون اللفظ دون المعنى بل مرادهم أمروها كما جاءت لفظا ومعلا بمعنى أنه لا يتعرض لها بأي شيء مما تعرض لها لها أهل الفدع إما الجهمية والمعتذلة ونحو ذلك حينئذ قول هذا القائل المعتذر عن ابن قدامة أن معنى قول المصنف وجب إثباته لفظا هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت وهذا غلط على السلف ومعنى ترك التعرض لمعناه أي ترك التعرض لحقيقة الصفة من حيث الكيفية هذا غلط أيضا لماذا لأن مراده بقوله ترك التعرض لمعناه الضمير يعود إلى إلى اللغو إلى إلى اللغو واللغو له لغو من حيث الحروف ثباتها مترابطه بعضها مع بعض ولها وله مدلول ومفهوم حينئذ ترك التعرض لمعناه مراد المصنف في مظاهر العبارة أنه اراد ترك التعرض لمعنى اللفظ ومعنى اللفظ ليس هو الكيفيه معنى اللفظ ليس هو الكيفيه وانما معنى الحقيقة التي دل عليها اللفظ وهي الصفه التي يعبر عنها بيد الكيفيه فالكيفيه وصف لما دل عليه اللفظ وليس لفظا للمعنى من حيث من حيثه هو فإذا قيل الرحمن عرش السواء أثبت للسواء وهو علو خاص إذن علو خاص هو مدلول اللفظ مدلول اللفظ ليس هو عين الكيفية ولكن الكيفية متعلقة بماذا؟ بمدلول اللفظ ومفهوم اللفظ حينئذ هذا العتراض أو هذا التوجيه لا يستقيم بأن قال مراد المصنف بقول وجب إثباته لفظا كقول السلف أمروها كما جاءت وأن مراده بقوله ترك التعرض لمعناه أي الكيفية وهذا فيه فيه تكلف ومعنى ترك التعرض لمعناه أي ترك التعرض لحقيقة الصفة من حيث الكيفية وهذا الأسلوب معهود عندهم أنهم إذا أرادوا عدم التعرض للكيفية قالوا لا نتعرض لمعناه ويقصدون به عدم التعرض للكيفية أو المعنى الباطن نعم قد يقولون كما قال إمام أحمد سيأتي بكلام مصنف لا كيف ولا معنى لا كيف ولا ولا معنى لكن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه أراد ولا معنى باطل مما يثبته الجهمية أو المعتزلة أو غيره حينئذ كلام الإمام أحمد وهو مقابل الكيفية المراد به المعنى لأنه جمع بينهما في سياق واحد لا كيف ولا معنى إذن المعنى لا يمكن أن يراد به هنا الكيف لانه قابله ب بالكيف هل اذا يراد بكلام الامام احمد لا معنى يعني لا معنى باطل يخالف ظاهر هذه الالفاظ كما في قول الامام احمد لا تي لا كيف ولا معنى اي لا للمعنى الباطل وهو التحريف او التاويل عند المتاخرين اذا كلام المصنف سليم والاعتراض عليه البت هكذا قال هذا المعتدل الذي حمل كلام المصنف على ماذا على انه اراد بقوله ما أشكل من ذلك أي الكيفية وهذا لا يستقيم كما ذكرناه فمسابقته ياتي مزيد ما مزيد بيان والقول الثاني ان قول المصنف وما من ذلك اي هو مشكل باعتباري بعض الصفات يعني وما اشكل من ذلك المراد به المعنى مع الصفات لكنها ليست كل الصفات وانما بعض الصفات بعض بعض صفاتها هو مشكل باعتباري بعض الصفات وهذا الذي ذهب إليه الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى في شرحه على على اللمعة قال رحمه الله تعالى تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات لقسمين واضح جلي ومشكل خفي وهذا التقسيم تقسيم صوري يعني تقسيم من أجل أن يبين حال الناس في اعتبار هذه الصفات وإلا في الواقع لا وجود له في الواقع لا وجود له لأن المشكل الخفي يعتبر من المتشابه فيجب رده إلى المحكم فيتضح معناه حينئذ يزال الإشكال من عاصره إذن هذا التقسيم تقسيم تدائي سي نصر الشيخ رحمه الله تعالى معنا قليل تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في استفاقه للقسمين واضح جلي ومشكل خفي فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسريح هذا الواضح البين فتعلم معنى العلو فتثبت اللغ والمعنى كذلك ولا تتعرض له بتأويل ولا تحريف ولا غير ذلك وهذا هو الأصل في الأسماء والصفات كلها ولذلك نصر ابن قيم رحمه وتعالى على أن آيات الصفات والأسماء ليست من المحكم الواضح البين فحسب بل هي من أحكم المحكم يعني لا يمكن أن يختلف فيها إثنان لكن قد تقع شبهة لبعض الناس في بعض الصفات حينئذ لابد من النظر في هذا الشخص بعينه وأما الصفات من حيث هي والآيات الدالة على الصفات والأسماء فهي من المحكم يعني الواضح البي دلالته لا يرتبس على أحد البت هذا راصر بل قال هي من أحكم المحكم ثم قال الشيخ وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته بل أو قصور في فهم قارئه لإجمال في دلالته هذا قد لا يكون له وجود في الصفات والله أعلم أو قصور في فهم قارئه أن يكون الناظر قد قصر علمه وضعف ولم يتأمل حق التأمل ولم يعرف الصور المعتقد أهل السنة والجماعة ولم يعلم أقوال السلف مثل هذه المسألة حينيذ يقع له نوع لبس أو قصور في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود شرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل يعني كأنه وافق ابن قدامى في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن نوعا من الصفات قد يكون فيه نوع إشكال إما إجمال وإما قصور في فهم قارئهم حينيذ من عمل وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه مطلقا أو نقول أنه وقتي بمعنى أنه ينظر ويبحث ثم إن تبين له حقيقة الأمر برد المتشابه إلى المحكم فهو هو وإلا اتهم نفسه والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله وهنا نرد علمه إلى الله ورسوله فيه إجمال من الشيخ رحمه الله تعالى والأولى أن يعبر بأنه يرد إلى المحكم لأننا في مقام اسماء وصفات ليس بمقام أحكام شرعية وفرعية لا المقام هنا أعظم حينئذ نقول هذا اشتبه عليه حينئذ القاعد عند أهل السنة والجماعة أن المشتبه في باب التوحيد بأنواع ثلاثة يرد إلى, المحكم، إلى المحكمات وهي كثيرة جدا وحينئذ نتضح معناه ولا اشكال فإن لم يتضح معناه حينئذ إما لقصور في فهمه وإما لهوى وزيط في نفسه إما هذا وإما وإما ذا هذا العبارة فيها نوع وإشكال ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر النسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم وإلا فنصوص الشرع ليس فيها ما هو ما هو مشكل إذن نصوص الشرع من حيث هي مطلقة سواء كانت في باب الأسماء والصفات وغيرها ليس فيها ما هو مشكل وليس فيها ما هو مجمل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تبين من تطبيق القواعد العام عند أهل العلم من رسوليين وغيرهم وباب الصفات أولى أن يقال بأنه لا إجمال ولا اشتباه فإن وجد باعتبار زيد من الناس حينئذ الواجب أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم فيتضح معناه وهذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى في الحقيقة تضمن قولي مشكل باعتبار بعض الصفات كالهرولة ماته نشكل على زيد من الناس ومشكل باعتبار الأشخاص لكنه يعتبر مشكلة نسبيا اضافيا ليس مطلقا يعني لا يوجد عندنا صفة من صفات الرب جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة لا يعرف واحد من أهل العلم هذا لا وجود له لا وجود له والبتح كما سيأتي في رد قول المفوضة وأما بعض الصفات باعتبار ذاتها نفسها صفة من حيث هي أو باعتبار الناظر فيها حينئذ قد يوجد نوع التباس ونوع إشكال لكنه زائل برد المتشابه لا إلى المحكم فهؤلاء حمل كلام المصنف على محمل صحيح كما ترى لأن حمل قوله فوجب إثباته لغضا وترك التعرض لمعنى إما أنه لبعض الصفات دون بعض تكون مشكلة فيعمل فيها ما ذكره المصنف وإما لبعض الأشخاص فيعمل كذلك ما ذكره المصنف وإما أن يراد بقوله وما أشكل من ذلك هو الكيفية كيفية الصفات. كيفية الصفات ومن عبارة المصنف وما أشكل من ذلك إشارة إلى أن أكثر الصفات غير مشكلة كذلك قوله وما أشكل من ذلك فيه لوع تفصيل كأنه قال لك أكثر الصفات غير مشكلة وبعض الصفات يقع فيها فيها أشكل وإذا كان كذلك حينئذ نرد بهذا الظاهر قول من حمل قول المصنف وما أشكل من ذلك على أن المراد بهي الكيفية لأن الكيفية هي مشكلة مطلقة باعتبار كل الصفات فقول وما أشكل من ذلك يعني بعض الصفات مشكلة وبعضه بل هو الكثير والغالب ليس بمشكل إذن سقط قول من حمل هذه العبارة على الكيفية بما دل عليه قول المصنف إشارة إلى أن أكثر الصفات غير مشكلة وهذا لم يذكر فيه تفويضا الذي وجب إثباته إثباته لفظا وترك له لمعناه والمشكل أقل من ذلك وذكر فيه التفويض إذن غير المشكل عند المصنف على الجادة وهو إثباته لفظا ومعنا وخرج عن القاعدة المشكل هذا كل ما وقفت عليه من كلام معاصرين وغيرهم في توجيه كلام المصنف رحمه الله تعالى إما أن يقال بأن هذه الجملة تفويض ثم يحكم بها على المصنف أو لا وإما أن يحمل محملا صحيحا ولو نضبنا في من حملوا هذه الجملة على محمل صحيح كلها تأويلات فاسدة وتكلف وبعد عن ظاهر عبارة المصلف فالصواب يقال بأن هذه الجملة يجب أن تترك وهي وجب إثباته لفظ وترك التعرض لمعنى وأن هذا هو تفويض وليس أدل على معنى التفويض أصرح من هذه العبارة هذه الجملة قطعا أنها تفويض لكن هل ننزل هذا الحكم على المصنف أولا هذه مسألة أخرى باعتبار اللمعة يمكن أن يستدل للمصنف بأنه لم يرد التفويض مطلقا وإنما دخل عليه شيء من من التفويض لكن باعتبار كتبه الأخرى فوضة الناظر قد ذكر شيئا من ذلك وذم التأويل تحريم النظر في علم الكلام ظاهر أن ابن قدام رحمه الله تعالى يرى التفويض يعني أنه مفوض والله أعلم وهذا بالنظر إلى هذا الكتاب فقط أما باعتبار غيره من كتبه فلا يستقيم الاعتذار عن المصنف لماذا؟ لأن مراد المصنفون بالمشكل هو المتشابه هذا الذي ينبغي حمله قول المصنف وما أشكل من ذلك أي المتشابه, أي المتشابه. وقد قرر المصنف في الروضة روضة الناظم وغيرها أن آيات الصفات كلها من المتشابه والمتشابه المراد به ما لا يعلم معناه إلا الله وهذا هو التفوير هذا هو هو التفوير إذا جعل الصفات كلها من المتشابه والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل حينئذ نقول هذا هو عين التفوير. هذا هو عين التفوير قال رحمه الله تعالى في الروضة أنا أريد أن نحرر المثال لأنها مما يشكل على بعض من يدرس الكتاب أو يدرسه قال رحمه الله تعالى في الروضة وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه هذا في فصل المحكم هو المتشابه وهو الذي له علاقه بهذا الموضع ثم اورد الايه التي ذكرها ايهه العمران والراسخون في العلم يقولون واورد قول القاضي في معنى المتشابه والمحكم وابن عقيل واخرين ثم قال بعد ذلك اراد ان يرجح ما هو المتشابه في قوله تعالى منه واخر متشابهات قال المصنف والصحيح انظر صحح المصنف لانه بعضهم يعتذر بان الروضه مختصر من اختصر مما؟ من المستصفى للغزالي هذا انثبت حينئذ النقول اختصره واذا أسند الأقوال دون ترجيح مع أنه نسب الروض لنفسه فالعاصل أن الأقوال تنسب لبن القدام رحمه وتعالى وآكد من ذلك إذا صحح ورجح قال الصحيح كذا هذا منسوب إليك يعني الاعتذار بأن الكتاب مختصر من المستصفى للغزالي والغزالي أشعى للاخرية هذا اعتذار غديب لا ينبغي أن يعول عليه والمسلم رحمه الله تعالى صالح به قال والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله أليست هي العبارة التي معنا؟ أليست هي العبارة التي معنا؟ وجب الإيمان به نفذاً وترك التعرض لمعنى هي نفسها ولكنه غير أقيم أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به يعني لفظا ويحرم التعرض لتأويله يعني لمعنى ابن يرى أن التأويل الذي ينبغي نفيه هو تفسير بالمعنى اللغة للمعنى اللغة الذي دل عليه السلة والتأويل الذي هو التحريف عند المتأخرين ثم مثلا لهذا المتشابه الذي يجب الإيمان به لفظا ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى الرحمن على العرش السوى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا ونحوه ثم قال فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله يعني تفسيره على المقتضاه فيه في اللغة هذا واضح بيّن أنه مقدام رحمنا تعالى مفور وقال أيضا ولأن في الآية قراء تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وذكرها وقال ولأن قولهم آمنا به في الآية يقولون آمنا به كل من عند ربنا يدل على نوع تفوير وتسليم لشيء لم يقف على معناه وهو المتشابه الذي جعله الصفات من قدامة فيه إشارة يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه يقولون أمن به أي المتشابه وابن قدام جعل المتشابه هو الصفات وقال هنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه إذن ألأت الصفات لم يقف على على معناه وهذا هو عين عين التفويض ثم قال فإن قيل يؤكد المعنى السابق فتكيف يخاطب الله الخلقه كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه احمل العرش سوا ما معنى السوى ما ندري بيداه موصوطه يداه ما المرات ما ندري الله اعلى هذا معنى التفويض لما خلقت بيديه يدي ما المراد الله اعلى وهو العليم الحكيم العليم ما المراد الله اعلى لفظ نقرا العليم ولا ندري ما معناه ونقرا الحكيم ولا ندري ما معناه ونقرا الخبير ولا ندري ما معناه طيب لماذا يخاطب الله عزه بما لا نعقل شيء لا نفهمه يعني العليم الخبير مثل ألف لام ميم صاد إذا قلنا بأنه لا لا مغزله ليس له معنى قال ابن قدامى فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه يعني بما لا يفهمونه أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله كيف ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يطلع على تأويله وتفسيره قلنا أجابه يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم هل يؤمنون أم لا؟ هل يسلمون أم لا؟ أما أن يفهموا مدلول اللفظ ويعتقدهم معنى اللفظ هذا لم يخاطبهم الله عز وجل به وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها انتهى كلامه ملخصة فابن قدامى يرى أن آية الصفات مثل الحروف المقطعة أن المراد بها الابتلاء والاختبار هل يطيعون هل يؤمنون هل يسلمون أم لا إذن آيات الصفات عند ابن القدامة من المتشابه فلا يعلم تأويلها ومعناها إلا الله تعالى ثانيا أن آيات الصفات عند ابن القدامة كالحروف المقطعة لا يعلم معناها ولذلك ذكر كذلك في ذنب التأويل ما نص عليه في الروضة لأنه إذا قيل بأن الروضة مكتصر من المستصفة أذب بما ذكرت لك سابقا ثم تدد في... ذم التأويل صفحة 39 فقرة 6 سبعين نفس ما ذكره بأن المتشابه المراد به في الآية هو آيات الصفات هو آيات آيات الصفات والكلام في هذه المسألة الطويل كما ذكرنا لكن أكثر كلام المصنف في كتابه ذم التأويل وتحريم النظر في كتب الكلام في كتب الكلام صريح في التفويض والله أعلم حينئذ إذا في كلام نصنف بعض الإثباتات التي يستدفع بها بعض من نظر في كلام مصنع بأنه يرى مذهب السلف وهو إثبات اللفظ والمعنى معا على مقتضى وفق اللغة العربية ولسان العرب هذا هو طابع كثير ممن اختلطت عليه المذاهب يعني المفوض وغيره هذا ممن لم يتبع مذهب السلف قد تجد عنده بعض الأمور التي تكون عند التطبيق لا يستطيع الخروج عن مقتضى النصوص والنظر حينيذ نكون في ماذا يكون في تعصيل الرجل نفسه يعني الأصول التي يذكرها وزدت ما يطف عليه من كلامها للعلم هو الذي ينظر فيه وأما النظر في المساعد التي هي آيات الصفات بعيانها قد يثبت بعضا وينفي بعض. لكن أصر الذي ذكرناه سابقا هو الذي عليه رحمه الله تعالى والحاصل أن حمل كلام يصنفون على نفي العلم بالكيفية فيه تكلف من وجهي الأول قوله وما أشكل من ذلك فيه أن شيئا قد أشكل وشيئا لم لم يشكل ثم قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنىه وهذا الحكم عام فيما أشكل وفيما لم يشكل ونفي العلم الكافية هذا عام وهنا قد فصل الثاني قوله ونجعل عهدته على ناقله كيف قال هذا في, في إثبات الكافية ونجعل عهدته على ناقله ناقله يعني ناقل اللفظ وليس ناقل الكافية هذا يفسد هذا التأويل لا علاقة له بتفويض الكيفية إنما هو في إثبات أصل اللفظ لأن النقل هنا منصب على اللفظ لا على الكيفية وحمله كلام المصنف على المشكل في بعض الصفات كما وجه الشيخ رحمه الله تعالى أو بعض الأشخاص كذلك لا يناسب كلام المصنف هنا هذا فيه من حيث هو المسألة لا اشكال فيها تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى إلى واضح جلي ومشكل خفي لا إشكال فيه أما يجعل هو مراد المصنف هذا فيه نظر فيه فيه نظر فلا يناسب كلام مصنف هنا لأن المتن أولا في أصول أهل السنة ومرد هذا المشكل هو الجهل حينيذ لا تذكر هذه الجهالات أصولا في معتقد أهل السنة والجماعة وعليه حينيذ طلب علم ما جهل لكن المصنف رحمه الله تعالى منع من ذلك فقال فجعل ابتغاء تأويله علامة الزيب إذا قيلوا ما أشكل من ذلك أشكل عليه شيء من الصفات جهلة إما لقصور في علمه أو في فهمه ما الذي يجب عليه يطلب التأويل الصحيح ويتعلم أو نسك الباب في وجهه ما الذي يجب الأول من الثاني الأول وهو أننا نوجه إلى طلب العلم الصحيح وأنه سيصل إلى المعنى إلى المعنى المرأة لكن المصنف ما أرى ذلك قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيط وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطمام عما قصدوه لن تصل إذا أشكى عليك شيء فلن تصل لأن الله تعالى قطع عليك الطريق حجبك عن الوصول إلى المراد هذا باطل لا يقال به حينيذ حمل كلام مصنف على المشكل على بعض الناس أو بعض الصفات هذا في في بعد عن ظاهر كلام المصنف فجعل مصنف ابتغاء التأويل علامة على الزين ثم لو طلبه فلن يصل إلى المراد لقوله وقطع أطماعهم عما قصدوه فكلام المصنف في مشكل لا يمكن الوصول إلى معناه والنسبي ممكن الوصول دمعنا كون قطع الطريق عليهم هذا يدل على أن هذا المتشابه متشابه مطلقا من كل وجه وهو الذي لا يعلمه إلا الله عزه متشابه عند أهل السنة والجماعة نوعات متشابه النسبي إضافي ومتشابه مطلق مطلق يعني لا يمكن أن يصل إليه بشر لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير من العلماء هذه نقول هذا المتشابه مطلق علم الساعة متى تكون هذا لا يعلم إلي الله عز وجل حقائق يوم القيامة حقائق المعاد الروح نزعها رجوعها إلى آخره نقول هذا كله لا يعلمه إلي الله عز وجل. فهو متشابه مطلق من كل وجه أما المتشابه النسبي هذا الذي يقف عليه بعض أهل العلم ويجهله آخرون. وكلام المصنف في الأول المتشابه المطلق ليس في المتشابه النسبي ثم هذا المشكل هو المتشابه عند المصنف بدليل الآية التي أوردها المصنف مع بقية كتبه ناسية من روضة وقد جاء فيه مخطوضة قد لا يعتمد عليها مطلقا لكنها توافق عقيدة المصنف في هذا الكتاب من حيث إجمال وفيما صرح به في الكتب الملكورة السعبقة جاء في بعض المخطوطات وجب الإيمان به لما قالوا كل ما صح إلى خيره قال وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل نثبته لفظا ونتجانح عن التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناق يعني بإسقاط كلمة وما أشكل من ذلك ولذلك هذه العبارة والله قد تكون مغحمة يعني فيه في النص من أجل الاعتصال لابن قدامى وإلا لا تواثق ما قرره هنا والعبارة فيها نوع ركاكة والطراب يعني ما قبل وما أشكل من ذلك وما بعده إلا إذا حملناه على سائر كتبه فلا أشكاه وهذه المخطوطة وإن كانت في عهد متأخر إلا أنها فيها إسقاط هذا اللفظ وجاء التصريح في تحريم نظر في كتبه أهل الكلام قال ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى فهمتم ولكن يقصد بها آية الصفات لها معنى يثبت أن لها معنى لكن هل نعلم نحن هذا المعنى أولا يقول لا لا نعلم هذا المعنى طيب كيف نؤمن بها قل نؤمن بها إثباتا لله وأما المعنى فنقول نعتقد ما أراده المتكلم من هذا اللغة ما هو الله أعلم ما هو هذا المعنى الذي أراده نقول الله أعلم فلا نكتبه لدانه قال ولكن قد علمنا أنها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى وقال أيضا أصرح من هذا وأما إيماننا بالآيات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ التي لا شك في صحتها ولا ريب في صدها وقائلها أعلم بمعناها فآمنا بها على المعنى الذي أراد ربنا تبارك وتعالى فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم أنظر نقول فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ نؤمن به اللغض استوى وأما معناه فنكل معناه إلى الله عزيز نعلم أن له معنا لكن لا ندري ما هو ما أخبرنا به الرب جل وعلا أعلمنا لأنه السوى ولم يعلمنا كيف السوى ولا ما معنى السوى وهذا باطل, وهذا باطل لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن وفهمه فقال أفلا يتدبرون القرآن, القرآن يصدق على كل القرآن من فاتحته إلى آخر صورة الناس وفيه آيات الصفات ما من آية إلا وهي مختومة بإسمين أو إسمين لله عز وجل بل آية الكرسي فيها أكثر من عشرين صفات أو اسم كيف نقول هذه؟ يؤمن بها من جهة اللوظة أما المعنى فلا ندري ما, ما معناه ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته فالقرآن نزل ليفهم كله ويتدبر كله وأما التفصيل الذي ذكره المصنف غيره هذا باطل من من أصله كما أن القرآن نزل بلغة العرب ليعقلوه قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني تفهمون وتدركون معاني هذه الألفاظ وأسماء الله تعالى وصفاته لها معان مفهومة معقولة ولها دلالات يفهمها العرب في لسانهم هذا واضح بي القرآن ما أنزل إلا من أجل أن يعقل ثالثا أن السلف صالح فسر آيات الصفات كيف نقول السلف الصالح فسر آيات الصفات وهذا يدعي أنه لا يؤمن بالصفات إلا بمجرد الفاظ فحسب وأما المعنى فلا وليس كذلك سلف صالح فسر ريات الصفات فقد صح عن ابن عباس تفسير صفة الصمت صمت عدم وهو دال على الصفة بأنه الذي لا جوف له ولا يعقل ولا يشرب كما صح عن مجاهد وأبي العالية تفسير معنى صفة الاستواق كما في كتاب التوحيد من صحيح البقاني ومجاهد معلوم أنه أخذ التفسير كله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال عرضت المصحف عن ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند آية آية فدعا فكيف هل فسر له ابن عباس آية الصفات أو لا فقل فسر له فلم يستثني آيات الصفات بينما أخذه عن ابن عباس من من التفسير وأما المفوض فلهم اعتقاد باطل وجملته ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى أنه يجب إثبات اللف فقط دون التعرض له للمعنى ولكن المفوضه مع المؤول المحرفه تم عقد اشتراك بينهما يعني المفوضه يثبتون معنى ظاهر لكنه يقتضي المشابهه للخلق يعني السوى يفهمون منه معنى السواء في لسان العرب لكن هذا المعنى فيه مشابهه للخلق ثانيا ينزهون الله عز وجل عن هذا المعنى ثالثا لا يفسرون اللفظ بمعنى من المعاني البتة يعني قول المفوضة نثبت اللغم والمعنى لكنه إلى الله عز وجل ليس ابتداء هكذا بل له مقدمات اولا يفهمون من آيات الصفات التشبيه لأن هذه الصفات سواه ويدان وجه إلى خريه هذه فيها مشابه من حيث اللغم كما ذكرنا أن التشبيه قد يكون تشبيها الجزئية ولذلك لا ينفى التشبيه وإنما ينفى التمثيل كما سبق بيانه حينئذ هذا المعنى الذي دل عليه الله نهاية الصفات دل على ما يشابه المخلوق هذا اولا ثانيا تنزيه تنزيه الرب جل وعلا مما دل عليه هذا اللفظ الذي يختضي المشابهة ثالثا التوقف عن البحث عن المعنى المراد بين المعاني المحتملة الجاهزة في حق الله تعالى الاذن اتفقوا مع المحرفه اتفقوا في ماذا في الاول والثاني الاشاعره والمعتزله وغيرهم يقولون ظواهر النصوص غير مراده ظواهر النصوص غير مراده فالمعتزله والاشاعره وغيرهم يرون ان ظواهر النصوص غير مراده لماذا هذه الجملة؟ قال لاننا لا ندرك من الاستواء الا ما يعقل من البشر ولا ندرك من اليد الا ما يعقل من البشر وكذلك الوجه وكذلك القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات لا يفهمون إلا هذه القدرة البشرية واليد البشرية والوجه البشري ونحو ذلك حينئذ قالوا هذا معنى باطن لأنه يقتضي المساواة بين الخالق والمخلوق والله عز وجل قال ليس كمثله شئيدا وجب نفي هذا المعنى الذي دل عليه هذا اللهم إذن أثبتوا معنى يقتضي المشابهة ثم نزه الرب بنفي هذا المدلول الذي دل عليه اللوت ثم أوجدوا له المؤولة والمحرفة أوجدوا له معنى آخر غير ما دل عليه اللوت فقالوا السوى دل على معنى للسواء الذي يعقله البشر من أنفسهم جلوس هذا الذي أنا عليه قالوا هذا ممتن على الله عز وجل إذن نقول هذا المدلول يجب إغطاله فننزه الرب جل وعلا ثم يحدثون معنى لم يدل عليه اللغة وهو أن السوا بمعنى السولى بل يداه يعني نعمتاه قدرتاه إلى آخرين فثم اشتراكم بين المفوضة والمحرفة فاتفقوا يعني المفوضة مع المؤول المحرفة في الأمرين الأولين وهما ظاهر يقتضي التشبيه النصوص ظاهر يقتضي التشبيه ثم تنزيه الله تعالى عن هذا الظاهر وأما الثالث وهو التأويل فإن لم يقبل النص الظاهر إلا معنا واحدا من المعاني الجائزة لماه تعالى فهنا المفوضة قد يقولون بهذا التأويل ولذلك لا تغطر من عقيل ما تنوى بيعلى قد ابن قدامى أنه قد يثبت, بعض قد يثبت بعض الصفات ولذلك في دم التأويل قرر قاعدة التي ذكرناها وهي أن ايات الصفات هي المتشابه وأن مذهب السلف لا تفسير ولا تأويل خالق ظاهرة ومع ذلك جاء في الخاتمة فأثبت المعية بمعنى العلم أثبت المعية بمعنى, بمعنى العلم هذا قد ذكره شيخ الإسلام السيمة ليس علم قدامة قال بعضهم قد يوافق المبتدعة البعض قد يوافق أهل البدع في العصر يعني عند التأصيل يوافق أهل البدع حتى إذا جاءوا إلى بعض التطبيقات عند النظر في آيات الصفات بعينها وحاديث الصفات فلا يسعهم إلا موافقة الأدلة والجري على وفقها ولذلك قد تجد من الجوزي ويشعري قد يثبي صفة الوجه ببعض الموابع وجه النائق بالله عز وجل لماذا مع كونه ماذا مع كونه أشعريا جلدا ولكن هذا للطرابهم في فهم مدلولات الألفاظ أما الأصول فهي المعتمدة في الحكم على الشخص إذا أصل حكمنا عليه بما أصله وأما إذا جاء واضطرب حينيذ نقول الطراب هو هذا دليل على أنه لم يفقه مذهب السلام ولذلك البيهقي رحمه الله تعالى إذا جاء عند التأصيل يثبت أصول الأشاعر وإذا لا عند التطبيق فيثبت الوجه ويثبت بعض الصفات الدالة التي يثبتها أهل السنة وجماعة على المعنى الذي يثبتها أهل السنة وجماعة وهذا الطرام سببه البعد عن مذهب أهل السنة وجماعة وإما أن يقبل أكثر من معنى فهنا يختلفون فهنا يختلفون قال شيخ الإسلام ابن تيم رحمه وتعالى في بيان مع عليه المفوضة قال وثم طائفة ثالثة كثر في المتأخرين المنتسبين إلى السنة يقول ما يتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات بل لازم قولهم أيضا أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معانيها وهذا الذي ذكره السابق مصنع أنها من المتشابه والمتشابه ما هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بصفة لله عز وجل أن الله ينزل سما الدنيا ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا كلام يخبر بما أمره الله عز وجل يضحك ربنا يعجب ربنا ما يدر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يعجب ولا معنى يضحق وكذلك انزل القرآن عليه وبلغه فلا يدر هو ولا جبريل معنى العليم ولا معنى الحكيم ولا معنى السوام يقول شيخ الأسلام هؤلاء مساكيين صدق هؤلاء مساكين بل كل من خرج عن مذهب للسنة وجماعة فهم اسكين وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الوقف هنا عند جمهور السلف ويجوز الوصن كما سيأتي بحثهم وافقوا السلف قالوا نعم الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله لكن ما المراد ما يعلم تأويله هنا وقع الخلط تأويل هل المراد به التفسير سبق معنا هذا التأويل يطلقه عند سنب معنيين معنى الأول معنى التفسير والمعنى الثاني إدراك حقائق الأمور فمن وقف عند قوله إلا الله وحمل التفسير بمعنيه ما النتيجة ها ما هي النتيجة أن نؤمن بألفاظ ولا ندري ما معانيها ولا حقائقها وعلى كلام المصنن من خدامة أن الصفات من المتشابه وما يعلم تأويله يعني تفسيره ومعناه معنى اللفظ الذي ذكره الرب جل وعاء الله والحقيقة هذه الوافق فيها لا إشكال فيها لأنها من قفيل الكيفية وهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عزيز وأما التأويل بمعنى التفسير إذا أدخلناه في هذا اللوح وما يعلم تأويله إلا الله حينئذ نثبت ألفاظا دون معاني ومن قدامة في ذنب التأويل يدور على حول هذه المسألة وهي أن التأويل يحمل على معليه فتارة تجده يرد على من أثبت المعنى اللائق باللغوظ الصفة وتارة يرد على من أول الصفة وأخرجها عن ظاهرها فيرد على الطائفة يقول ابن التيمي رحمه وتعالى لما رأوا أن الوقف التام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله وافق السلف قالوا هنا نقف نعم الوقف هنا وأحسنوا في هذه الموافقة أحسنوا هذا من عدد المتعيم رحمه وتعالى لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللظ وتفسيره أو هو التأويل للصلاح وهو صرف اللظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وهؤلاء يعني لما وقفوا على قوله إلا الله وسمعوا أن التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى التأويل يعني صرف اللغض عن ظاهره إلى المعنى المرجوح حملوا اللغض على معنى يه وقالوا ما يعلم تأويله إلا الله يعني وما يعلم تأويله تأويل الصفات تفسير معنى السوى والعليم الخبير والنزول نحو ذلك لا يعلمه إلا الله عسى أجل فاقتضى ذلك أن يثبت الألفاظ دون معاني وأن يحكموا بكون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل أنهم لا يعلموا معاني هذه الصفة بل هم يقرؤون ألفاظا ولا يدرون معانيها فهم قد سمعوا كلام هؤلاء وكلام هؤلاء فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه حملوه على المعنيين تبه هذا مغزى جيد لابد من فهم ما أخذ أهل الهداء ولما سمعوا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما فإنما هم يثبتون ألفاظا لا, لا معاني لها بل كل من الرسولين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن من الإخبار على الله بأسماء وصفاته وهو لا يعرف معنى ذلك أصلا ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم وهذا جيد يعني لا تغطر بأن المفوضة وتجد كذلك في كلام القدامة في ذنب التأويل وغيره أنه يذم التأويل بمعنى التحريف ويرد على المبتدع ليس كل من رد على المبتدع فهو السنة مطلقا فقاعدة ليس كل من رد على المهتدعة فهو السنة ولذلك الأشاعر اشتغلوا بالرد على المعتزلة ولذلك ابن تيمي رحمه الله تعالى ردوا على المعتزلة قليل وأكثر اشتغاله بماذا؟ بلا شاعرة لأن قد كفوه في إصطاط أدلة المعتزلة وبقي المعتزلة فهو الذي تفرغ لهم رحمه الله تعالى وهذا السر في كون ابن تيمي أكثر صبابه على الأشاعر دون دون المعتزلة وهذا جيد لكن قد يقولون تجري على ظواهرها وما يعلم تأويلها إلا الله فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني كان هذا مناقضا لقولهم إن لها تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله يعني هؤلاء المفوضة قد يقولون هذه الصفات تجري على ظواهرها كذلك على ظواهرها وأنت لا تؤمن بأن لها ظاهرا فهذا تناقض حين إذا حصل تناقض بينك هذه القاعدة وقاعدتهم السابقة وإن عانوا بظواهرها مجرد الألفاغ كان معنى كلامهم أنه يتكلم بهذه الألفاغ ولها باطن يخالف ما ظهر منها وهو التأويل وذلك لا يعلمه إلا الله وهم يقولون بهذا يقولون هذه الصفات لها معنى لكن هذا المعنى باطن والمعنى الظاهر باطن المعنى الظاهر الذي دل عليه اللغة باطن لماذا؟ لأنه يقتضيه المشابهة فلابد من تنزيه الرب جل وعلا بإغطال هذا المعنى طيب ما المعنى البديل ليس عندهم معنى هذا الفرق بين المؤولة المحرفة وبين المفوضة وإلا فاشتركا في الجزء الأول وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى وفيهم من يريد الأول وعاماتهم يريدون التأويل المعنى الثالث إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى على كلهم يضطربون كل من من منهج السلف في باب المعتقد قل أن يسير على طريقة واحدة ولذلك الأشعري كان على عقيدة ثم رجع له تناقض والنووي ابن حجر كل هؤلاء لهم تناقضات بعضها ينقض بعضها ومذاك إلا لكونهم حاد عن مسلك الصحيح ثم قال ابن تهيم رحمه وتعالى قال يتعلق من قدامة وغيره والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعمل القسمين تأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى إدراك الحقائق منتسبون إلى السنة من الحنابل الحنابل أكثر فيهم مفوضة كثير فيهم لماذا؟ لأن تم ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا كيف ولا معنى هذه يجعلونها أصلا ولذلك يريدها بالقدامة هنا في ذنب التأويل وفي تحريم النظر أول ما يذكر من الفاضل الإمام أحمد لا كيف ولا معنى وهذا له توتيه سيذكره شيخ السلام للتأويل رحمه الله تعالى قال رحمه الله والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل لعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الآئمة في المتشابه مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى على أساسهم فهذا المقلدون الإمام أحمد في الفروع وفي الأصول فوجدوا مثل هذه الألفاظ التي هي فيها نوع إشكال فيها في نوع إشكال لكن بمعرفة طريقة الإمام أحمد حينئذ يرد المتشابه لا إلى المحكم وأما أن يوقف مع المتشابه ويرفض النظر في المحكم هذا ليس في مسلك أهل السنة والجماعة في رواية حنبل كيف ولا معنى ظن أن مراده أن لا نعرف معناها هذا الذي تندن حوله ابن قدام رحمه تعالى وكلامه أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع وقد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله والمكيفون يثبتون كيفية يقولون إنهم عالموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب فنفى أحمد قول هؤلاء وهؤلاء لا كيف يعني لا علم بالكيفية وهذا حق واضح بيّن ولا معنى يعني لا معنى باطن وهو ما حرفه المؤولة أو المحرفة من النصوص التي هي لو بقيت على ظاهرها لفهم الناظر أو القارئ ما يفهم من لسان العرق فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية وقول المحرفة الذين يحركون الكلمة عن موابعه ويقولون معناه كذا وكذا وهذا كلام نتيم رحمة الله تعالى ووجود في الجزء السابع عشر من من الفتاوى إذن قول المصنف رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وفي بعض المخطوطة كما ذكرنا نثبته لفظا نثبته لفظا دون قوله وما أشكل من من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على نقله يعني راويه اتباعا لطريق وسبيل الراسخين في العلم راسخين جمع راسخ اسم فاعل راسخ رسوخا ثبت في موضعه متمكنا والعلم في قلبه تمكن فيه ولم تعرض له فيه شبهة هذا معنى الراسخ ليس كل من كان متعلما يكون راسخ ما إذا ثبت في موضعه ولم يقع في قلبه شبهة تزيقه حينئذ يكون راسخا فيه في العلمي الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من من عند ربنا وهذه الآية التي فيها إثبات أن من قرآن هم متشابه وما هو محكم وهذا التقسيم لا يعارض ما جاء في بعض النصوصنا القرآن كلهم محكم كما بقوله تعالى كتاب نحكمت آياته وكذلك ما جاء في كونه كله متشابها كما يقول تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها فلاحكام المطلق وتشابه المطلق مخالف للحكام الذي جاء في سوره العهراء الاحكام المطلق المراد به الاتقان الذي بلغ الغايه في الفصاحه والعدل والحكمه البالغه والمتشابه المطلق ان بعضه يشبه بعضا هذا امر وهذا امر وهذا خبر وهذا خبر تأتي قصة موسى ويأتي قصة أخرى أيضا متشابه هذا مفلق مفلح في يشبه بعضه بعضا في الأمامر والنواهي والاخبار والقصص نحو ذلك وهذا لا إشكال فيه واضح وأما الذي معنا هنا وهو أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قسم القرآن إلى قسمين منه آيات محكمات وجعلها أصل أم القرآن يعني يرد إليها المتشابه وأخر متشابهات ولذلك يقوله كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية يقبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات وهن أم الكتاب أي بينات الواضحات الجلالة لارتباس فيها على أحد واضح الدلال هذا المراد بالمحكم وهنا تدخل آيات الصفات في هذا النوع المحكم تدخل آيات بل أولى ما يدخل هي آيات التوحيد وآيات الصفات بل هي من أحكم المحكم كما قال ابن طيب رحمه الله تعالى ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن انعكس انعكس يعني من رد المحكم إلى المتشابه ظل ومن رد المتشابه إلى المحكم حينئذ اهتدى ومن انعكس انعكس ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاجتباه وأخرى متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللغة والتركيب لا من حيث المراد نعم إذا قيل بأن المتشابه يحتمل يحتمل معاني قد تكون متضادة أو متضاربة وقد تكون المعاني مختلفة غير متضاربة إذا قيل باحتمال الله وأنه متشابه حينئذ لابد أن نعين بأن المراد بالاحتمال هنا سببه اللغ والتركيب لا من حيث مراد المتكلم لأننا إذا أردنا مراد المتكلم فلن يظهر إلا برد المتشابه إلى المحكم حينئذ يظهر المراد مراد المتكلم هو الرب جل وعلا من هذا النص إذا قلنا بأنه متشابه حينئذ علمنا ربنا وأصل لنا أصلا إذا اشتبهت علينا الأمور نردها إلى المحكمات فإذا رددنا المتشابه إلى المحكم علمنا معنى المتشابه هذا هو مراد الرب جل وعلا من النص وأما الاحتمالات الأخرى التي لا تكون برد المتشابه إلى المحكم هذا سببه اللفظ والتركيز يعني لسان العرب من حيث هو اللفظ نقول محتمل لأنه يستعمل في لسان العرب بمعنى كذا وبمعنى كذا إلى آخرين لكن هل هذه المعاني كلها هي مراد الرب جل وعلا؟ جوابنا المراد يأخذ من السياق يأخذ من السياق يعني الآية من أولها إلى آخرها وبمراعات الأصول التي تؤثر في باب المعتقد وغيره وأما الاحتمالات هذه مردها إلى اللفظ من حيث هو وليس من حيث مراد الرب جل وعلا ولذلك نص هنا من كثير هذه الفائدة وهي فائدة نفيسة تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد يعني اللفظ من حيث هو لسان العرب العرب استعملت اليد للنعمة للقدرة إلى خيره لكن بل يداهم والسلطتات هذا الاحتمال يريد نقول لو ورد في ذهن بعضهم نقول ليس هو مراد الرب جل وعلا وإنما هذا حصل لك من جهة النظر إلى اللفظ فقط يعني مجرد عن عن التركيب أو النظر في التركيب مجردا عن التراكيب الاخرى حينئذ انترد الاحتمالات وأما مراد الرب جل وعلا فهذا إنما يكون برد المتشابه إلى المحكم وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه ثم قال الكثير رحمه الله تعالى وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه يعني ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا يعني أن المحكم هو الواضح الدلال الذي لا ارتباس فيه على أحد وأما الاجتباه هذا يكون في عدم الوضوح لبعض الأشخاص دون بعض هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن سحاق بن يسار حيث قال منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع لخصوم الباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه قال والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن أو فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفنا إلى الباطل وألا يحرفنا عن الحق ولهذا قال تعالى فأمن الذين في قلوبهم زيق أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطن يعني ثمنية سيئة وفاسدة ليس فيه طلب للحق فيتبعون ما تشابه منه يعني يتركون المحكم ويجرون وراه المتشابهات وهذا غلط حتى في باب الفروع يعني بعض مسائل قد تأتي عند طالب العلم إذا نظر في الفقه تم ما يحتمل وثم ما هو صريح حينئذ يحمل هذا المحتمل على على الصالح مثاله كما لو جاءت بعض النصوص تدل بظاهرها على أن صلاة الجماعة ليست بواجب ثم نصوص واضحة بين لا تحتمل أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين على كل مكلف مع القدرة فإذا جاء نص صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بكذا حينئذ نفسره به بذلك الواضح البي فنحمل هذا المتشابع على المعكة حينئذ تكون هذا قاعدة عامة ليس في باب نعتقد في حزن. بل حتى في في الفروة فيتبعون ما تشابه منهم أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لغضه لما يصرفونه وهذا شأنها البدع كل ممتدع ولابد بد أنه يقف مع نص. لا يكاد أن يوجد ممتدع له صلة بالعلم الشرعي ويحدث بدعة أو يعتقد بدعة إلا له متك من آية أو حديث لا يكاد إلا وهو متكى على آية أو حديث لا, لا تجد هذه الآية نصا صريحا فيما دعاها بل هي محتملة بل هي محتمل. نعم قد تحتمل ما ما يذكرونه من البدعة لكنه لم يرد المحكم المتشابه له إلى المحكم يعني وقف مع هذه المحتملات لاحتمال لغه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة ابتغاء يعني طلب الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم كل من طرى آية واستدل بها على بدعة نقول ما شاء الله جاء بنص لا لابد أن نفهم ما مدلول هذا النص في تأييد بدعتك وقولك أو نحو ذلك أما مجرد قراءة الآية والنظر في السنة أو قول صحابي نحو ذلك نقول هذا مسند صحيح لا لابد أن يكون ثم تناسب بين هذا القول الذي قاله من بدعة نحوها ولو لم يكن بدعة لأن يكون مخالفا لنص أوضح منه بد من النظر بين الترابط بين هذه الأقوال والنصوص وقوله وابتغاء تأويله. تأويله أي تحريفه على ما يريدون قوله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله كما سبق بكلام نتيمية أن جمهور السلف على أن الوقف عند لفظ جلالة يعني وما يعلم تأويله إلا الله يقف ثم يقول والراسخون في العلم يقولون إلى آخره اختلف القراء في الوقت هاهنا فقيل على الجلاله يعني لفظ الجلالة الله على قول ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أنحاء فتفسير لا يعذر أحد في فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاتها وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه الا الله وهذا المراد به ادراك الحقائق اما الالفاظ ليس ثم لفظ في القران لا يعلمه احد البتة وانما المراد بقول ابن عباس تفسير لا يعلمه الا الله تفسير بمعنى ادراك الحقائق واختار ابن هذا القول ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم والراسخون ولا يعلم لا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم إذا كل من الرب جل وعلا ومن الراسخين في العلم قد اشترك في هذا العلم في هذا في هذا العلم وتبعهم كثير من المفسرين واهل الاصول يعني جمهور المتاخرين على الاصال لا على الوقت على لفظ الجلالة وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد وعلي بن عباس لانه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تاويله وعن مجاهد والراسقون في العلم يعلمون تأويله ويقولون أمن به ثم ردوا تأويل متشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمات التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق بقوله الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر وبالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعال ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل حليذ حملوا لفظ التأويل على التفسير لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مراد التأويل هنا التفسير ليس هو إدراك الحقائق إدراك الحقائق بالإجماع لا يعلم متى الساعة مص жизнь لله عز وجل ما يعلم أو لا يعلم كيفية قيام الساعة وكيفية البعث وكيفية النشور وكيفية الصراع والمشي على الصراط نحو ذلك والجنة وما فيها والنار وما فيها لا يعلمين الله عز وجل وأما الراسكون في العلم فعلمهم بذلك إنما يكون عن طريق إثبات المعاني التي دلت عليها الألفاظ إذن هذا قولان ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن مع نهيان أحدهم بمعنى حقيقة الشيء وما يقول أمره إليه ومنه قوله تعالى وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل يعني حقيقة ما وقع الرؤية وقعت وقوله هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي التأويل أي حقيقة, أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله يجب الوقف على الجلالة إذا أريد بالتأويل إدراك حقائق الأمور وهذا واضح بي لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمها إلا الله تعالى ويكون قوله والراسقون في العلم ممتدى جملة تدائية المولد تداء سناف ويقولون أمن به خبره وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر او التفسير والبيان والتعبير عن الشيء فقول النبيين بتأويله يعني بمعنىه وتفسيره فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسقون في العلم الإصال أما أن يجمع بينهما فلا فإما هذا وإما ذاك إما أن نقول الوقف على لفظ الجلدة إلا الله فنحمل معنى التأويل على إدراك الحقائق وإما أن نصل والراسخون في العلم فنحمل معنى التأويل على ماذا على التفسير وأما أن يكون مشترك فالأمر ليس ليس كذلك فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما قوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمن به حالا منهم وقولهم وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه, أي المتشابه مراد به المتشابه ولذلك ابن قدامى هنا قال فيه أو فيه إشعار بنوع تفويض وهو المعنى وهذا في محله لكن أراد ماذا أراد أن الصفات من المتشابه هنا غلط عنده رحمه الله تعالى وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي المتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم المتشابه حق وصدق وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله تعالى وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد ولهذا قال وما يذكر إلا أولو الألباب أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة قال ابن قسم الله سبحانه الأذلة السمعية لقسمين محكم ومتشابه وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأماً له يرد إليه فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم وقد اتفق المسلمون على هذا وأن المحكم هو الأصر والمتشابه مردود عليه تكرر الصوايق ومجلد الثاني صفحة 72 و700 هذا أصر عظيم جدا نبغي تمسك به أن النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه المحكم واضح الدلالة بين صريح حتى في الوجوب أو الندب أو التحريم أو نحو ذلك أو الشرك أكبر واصلا وثم ما هو محتمل تأتي للمحتمل تفسره بالمحكة هذا أمر واضح بين حتى في باب الفقهيات وليس خاصة بالعقيدة هنا قال المصنف بقول سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي مبتغي يعني طالب التأويل والذم قال ذم فلانا ذم وما ذمة عابه ولامه فهو مذموم وذميم وقال في ذم ممتغ التأويل يعني طالب التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله انظر ابن القدامة هنا يقول ممتغ التأويل لمتشابه تنزيله أين متشابه الذي معنا؟ إنعنى الكيفية حينئذ قل اللغ لا يدل عليه لأنه قال وما أشكل من ذلك إذن بعضه مشكل وبعضه لا يشكل حينئذ الكيفية عدم العلم بها هذا مضطرد في كل الصفات أما التفصيل هذا ليس ليس بوالد فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيق علامة على على الزيق وهو الميل عن القصد وعن الطريق زاغا عدن يقال زاغا زوغا وزوغانا وقرنه بابتغاء الفتنة في الذن قرنه يعني جمع قرن الشي بالشي وشي إلى الشي وبين الشي الجمعة بابتغاء الفتنة يعني بطلب الفتنة الإضلال كما سبق في الذن ثم حجبهم عما أملوه عما أملوه يعني رجوه نأمل بمعنى بمعنى الرجا وحجبهم حجب بينهم حجبا حالا وفلانا منعهم من الدخول أو الميران عما أملوه رجوه وقطع أطماعهم قطع أطمعهم الطمع الرغبة في الشيء واشتهاؤهم عما قصدوه بقول سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله إذن لا يمكن أن يحمل هذا اللغب على الاشتباه النسبي الذي يقع لبعض الناس إما في الصفات وإما باعتبار الأشخاص كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فالكلام وإن كان في نفسه صحيحا إلا أنه في هذا الموضوع لا يتعدى لأن المصنفون قطعا لا يمكن أن يصلوا إلى ما أردوا وذاك جاهل فالأصر أن يعلم والأصر أن يترك طالبا لي للعلمين هذا ما ذكره المصنف هنا ثم ذكر دليلا على إمام أحمد رحمه الله تعالى يبين ما ذهب إليه والشاهد منه قوله لا كيف ولا ولا معنى يعني لا معنى الذي يدل عليه الظاهر وهذا ليس, ليس من مراد كما سيأتي وستدل بقول الشافعي كما يستدل به بعض المفوضة آمنت بالله وإما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسوله انظر هنا لحالة على مراده الرب جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو التوفيط بظاهره لكن ليس هذا مراد للشافر رحمه الله تعالى فذكر نصين مع الآية استنادا على هذه النصوص بأنه يجب إثبات الفاظ الصفات وأما المعاني فلا يتعرضني لمعنىها وشرح الكلام هذا يحتاج إلى هذا وقفه ونقف على هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين